لآن موسوعه النابلسي س ب ح ن من ل ش ك ر ي ب ح ا ن من ف ل ل ه ا م ع ل و ط ا ع ت ه ن ج ا س ل ل م ي ع ن س ب ح ا ه على موسوعه <تصفيق> <تصفيق> <إلهنا> النابلسي واغفر ل ل ع ت ك ه م ت ن ا ا ل ل ه م ا ع ل ا ع ت ك يا ا ا رب ل ل ع موسوعه ن ا كيف ن ع ا ب إ ل ي ك إذا ختمت ع ل ى أ ف و ا ه ن الاسلاميه ونقضت ب o h Bye.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 اللهم ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين و وآل ا ذ ن الشرك والمشركين و د ب ر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل بلدنا آ م ن ا رخاء سخاء وسائر ب ل ن ا مرضى ا شركه الهدى ش ر ل ه م دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت ن ا ب ي